ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يجترسوا الله عليه وانه لكسر وان الشياطين ليركون الى اوليائهم ليجادلوهم وان تعصموه انكم مشركون الى اخر الحياه وذر ظاهر الاثم والباطنه يريد الله سبحانه وتعالى من المؤمن بل ومن الاسره المؤمنه والمجتمع المسلم يريد منه ان يكون طاهرا نظيفا ظاهرا وباطنا وخصوصا من الاثم من الاثم ناقض للإيمان وملوث للعقيده والاثم هو ما يضر بالفرد المسلم في بدنه او ماله او عرضه او عقيدته ودينه او يضر بالمجتمع المسلم يضر بالمجتمع في حياته الاجتماعية او في حياته السياسية او في حياته الفكرية أو في حياته الاقتصادية أو في حياته الإعلامية أو في حياته الدينية والعقديه هذا ما يسمى في الشرع الإسلامي بليث هذا لزم ربنا يأمرنا سبحانه وتعالى بأن نتركه وأن نرميه به ظاهره وباطنه ما هو الاسم الظاهر وما هو الاسم الباطن؟ الاسم الظاهر هو ما اعلن من الفواحش الزنا العلني والتبرج والعري والقمار والربا والحكم بغير ما انزل الله هذا كله من ظواهر الاسم الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن نظره وأن نتركه وأن نتطهر منه افرادا وجماعات والباطل منه هو ما أحيط بالسرية كالزنا السري واللوات السري وكل فاحشة وكل معصية سرية تدخل في هذه الايه وكلام الله جمعه ومن ظاهر الإذن أيضا ما اخترفته الجوارح فلا ترسل عينيك فيما حرم الله ولا تسمع باذنيك ما يغضب الله ولا تنطق بلسانك بفاحشة تكسب لك سخط الله ولا تمشي في معصية الله ولا تقذف نطفسك في فرج حرمه الله وهكذا من ظاهر الجوارح عن ظاهر الاثم ظاهر الاثم تنقى وتطهر منه والاثم الباطن هو ما كان من الاعمال القلبيه كالنيه السيئه وكالكبر والحقد والحسد والرياء والنفاق وغير ذلك من كل أمراض القلبيه وذر الله على وباطنه يعني ما ارتكبته الجوارح وما تلوث به القلب وأطهر ما في الإنسان هو قلبه فالقلب النظيف هذا الذي يستعد للانوار الإيمانية إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وذار ظاهر لذن وباطنه قال بعدها سبحانه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون قال يكسبون ما قال يرتكبون الاثم بل قال يكسبون الاثم وعبر بالمضارع إشارة الى الاستمرار والتجدد إذن هؤلاء منغمسون في الاثم باستمرار وبدون انقطاع يكسبون اللثم ويعدونه كسبا فصل الله العافية <تصفيق> كم من انسان يعصي الله ويفرح بسلك المعصية ويعدها ظفرا وفوزا وهذا علامة الشقاء وليده فالمؤمن يعصي المؤمن يزني المؤمن يسرخ صحابة رسول الله بعضهم زنة ما عايز. رضي الله عنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أقم علي الحب إني زنيت يقول له عليه الصلاة والسلام لعنك قبلت أو لمس لأن التقبيل عند الشرع زنا ولا لا ولعين تزني وزناها النظر والفم يزني وزنا النوت لعنك قبلت أو لمس واليد تزني وزناها اللمس أو البطش لعلك قبلت او لمست لا يا رسول الله زنيت يقول عليه الصلاه والسلام اذهب لاعلم في عقلك شيئا لاقول يا رسول الله زنيت ان والله كلام رسول الله هكذا ليتثبت ان اكتاها يقول نعم يا رسول الله فينظر عليه الصلاه والسلام بان يرجم الرجل وفعلا رجل وصلى رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم لأن الحدود مطهرات ومنظفات حمامات الحدود حمامات وجاءت ثورة حامل الغامذية حاملة من الزنا وسط من رسول الله أن يطهرها فيقول لها لا لا لا لا ترجع إذهب, اذهب. حتى سلديه فسلد وساسه اذهبي حتى تختمي حتى يكمل بتاعة انظري انظر الى رحمة رسول الله ورفق عليه الصلاة والسلام حتى بولد الزنا اذهبي حتى تختمي فتاتي به بعد سنتين يقول الصحابي الخبز في بيده ياكلها فتقولها هو يا رسول الله طهرني عذاب الدنيا اهول من عذاب الآخرة فيامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يشد عليها اعضاؤها حتى لا تتكشف وتحفر لها عذرة وترجم حتى يقتلها صلى الله عليه وسلم يقتلها الصحابة ثم يصلي عليها رسول الله ويأتي عمر ويقول زانية يصلي عليها يا رسول الله صكر هذا فيقول انها ثابت توبة والله لو قسمت بين اهل المدينة فعلوا فعلها لوسعتهم فالفاحشة قد يرتكبها الصحابه كبارنا يرتكبون الخلطه لكن المهم هو ان الانسان اذا وقع وسقط هفى رجع رجع وساب نعم صحابي يشرب الخمر ويوسى به في المره الاولى ويقيم عليه الحد رسول الله ويوسى به في الثانيه ويقيم عليه الحد وفي الثالثه ثم يتكلم صحابي ويقول لعنه الله عليه والنبي عليه الصلاة والسلام لعن صاحب الخمر ولا لا لعن في الخمر عاشرة ومع ذلك لما سمع هذا الصحابي يلعنه يلعن صاحبا اخر في رشب الخمر قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله اذا إخواني ما مهم أن لا يعصي الإنسان بل الله مدح المؤمن الذي يعصي فما يتوب سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض وعدة المتساقين من يا رب يا رب قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاعشوا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الصفر لذنبهم ومن يكرد ربي المصيبه الكبرى هو ان الانسان ينغمس في الشهوات وينغمس في المعاصي ويصر عليها ويعدها اقترارا وفوزا ونجاحا ومن كسب السجهفه واحاطت به خطيئاته فاولئك اصحاب النار من فيها خالدون. عاد حتى الكسب فكذلك الهدى قال سبحانه ان الذين يكسبون الاثم يكسبون ما ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يحسنون وبين سبحانه وتعالى في صورة البقرة كيف يكون جزاؤه وهو أن الجنة من النار سحيط بها لأنه ما بقي أبداً حاطق بها حقيقاته ما بقي الثغرة تدخل فيها منها رحمة الله من أين تدخل في حيث شاله أنا ورجعه الله نعم ومن يعمل سوء أن أريد نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفر لكن الذي يسر لا. قال سبحانه بعدها ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق كان من عادة الجاهلية أنهم يتقربون إلى أوليائهم وإلى أصنامهم وتلك الأصنام ما كانت أحجارا فقط لا هم عقلاء كانت ترمز إلى شيء مقدس إلى شيء عظيم كانت ترمز إلى الملائكة المقربين وإلى الأنبياء والمرسلين إلى إبراهيم وإسماعيل كانت ترمز الى اولياء صالحين فهو بال والل والعزه ومناه الى آخره فما كانت مجرد احجاره لا لا كانت رمزا الى عظماء فكانوا من جنة ما كانوا يفعلون يتقربون اليها بالقرابين يذبحون عليها ويطوفون بها ويتمسحون بها ومنتقدين زعموا استشفاعا توسلا تقربا كذا فلما جاء الإسلام العظيم حول هذه العبادات إلى من يستحقها وهو الله سبحانه وتعالى فقال ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه هل تشمل أمري يعني ما حتفاً فيها ما ذكر اسم الله عليها تن يأكلنا الميت يأكلنا والتي ذبحت وقصد بها غير الله فكذلك هذه هذه هنما لم يذكرش بالله عليها قال وإنه لفس هذا الفعل فسق وخروج من الدين وطلب بالله قبل هذا العلماء سلفوا في الذبيحة التي لم يذكرش بالله عليها على ثلاثة أقوال القول الأول لطاهرية قالوا الذبيحة إذا ذبحها المسلم طبعا نحن نتحدث عن المسلم أما الكتابي إذا ذكر اسم الله عليها أيضا نأكل يهودي ونصراني وذبح ما قتل أما العلماني أما المجوسي أما المرصد والملحد مثل اليابانيين والشيوعيين مثل ها وال والهنود والصينيون و ها هؤلاء الملاحده هؤلاء لا شكل ذبائحهم وكذلك الاستراليين أيضا هؤلاء كلهم يلفوا هذيك المعلبات التي يرسلونها الى الدول الاسلاميه لا شكل وكذلك الذي لم يذكر اسم الله عليها وقسلت بالخمس والسم او بالصعق الكهربائي كما هو شائع ذائع بالمتوافر عن النصارى إنه ما يتبعون بالتواصل فالذبائح كلها خلاص ما نتحدث عن هذه حرام الميزه ولو قتلها ابو بكر الصديق افضل الناس بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرسل ومع ذلك زوكل وما زوكل لا زوكل لو اخذ ابو بكر ديكا ولو عنقه هكذا ومات لكن لا لا لا فكيف اذا لو واث نصراني نجس خبيث ناكل لا ولذلك صار غلط اولئك الذين يقولون ان ذبائح اهل النصارى ولو لم يذكوا ولو لم حلال هذا خلط فاحش لا واول غلطة في هذه غلط ابن العربي المعافري وهو تناقض في احكام القران وتبعه كذلك عبده في مصر وتمالأ بعض الدعاس الان على حليه ذبائح النصارى ما اقصد ذبائح النصارى ما قتلوه النصارى اما اليهود نعم اليهود يذبحون ذباد لحم اليهود سوكن لانهم لا ياكلون لحمنا ليش باعتباري اننا ما نذبح كذبائحهم هم يجهزون مره واحده عندهم الى قال هكذا اذا رفع فنحن نحن يجوز ان ناخذ هكذا ونرض فهم لما ياكلوا ذبائحنا نقول ذبا يعني نعم المسلم العلماء سلفوا في المسلم الذي ذبح ولم يسمي الله لا يخلو إما نسيانا أو عمدا فالظاهرية يقولون لا تكن لأن الله يقول لا تكن مما لم يذكر اسم الله عليه سواء سركها المسلم غير مسلم سركها عمدا أو نسيانا لا تكن وهذا أليح بظاهرية صحيح المنهب الإمام الشافعي يقول التسمية سنة ما يوحش من السنة ان نذكر اسم الله لكن المؤمن إذا ذبح ولم يصن الله فهي حلال ولو تركها عبدا لأن المسلم اسمه مع في عقيدته فهو يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله يحمل الايمان يحمل الإسلام العظيم العقيدة الصحيحة فاسمه فيه هكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله الإمام مالك والإمام أحمد توسطا. فقال المسلم إذا ذكر إذا نسي سوءا ذبح ونسي اسم الله هذه حاله وإذا ترك عمدا فيحرام. يقول الإمام الشافعي رحمه الله هذه الآية ويقول سبحانه ولا تأكل مال من جسم الله عليه لا تشير إلى ما نحن فيه من ذبائح المسلمين لا بنص صريح لا بعموم ولا بخصوص ليه؟ لأن الآية يقول وردت في ذبائح المشركين الذين كانوا يذبحونها لغير الله ويقصدون بها أصنامهم ويقصدون بها أولياءهم أو يكلون الميشة هذه التي يقول الله فيها ولا تاكلوا مما لم يذكر الله عليه وإنه نفسه لان ذكر اسم الله وقصد اسم غير الله عز وجل هذا فسق ذكر غير اسم الله وقصد غير اسم الله هذا فسق وروج من المله وانه نفس ثم زاد وقال وان الشياطين لا يروحون الى اوليائهم ليجادلوكم كيف؟ كانوا يجادلون الصحابة ويقولون لهم سبحان الله من ما ذكرون الميسه الذي قتلها الله ما قتله الله تحرمونا وما قتل سموه أنتم تحلونا كيف هذا عجيب انظروا إلى... إلى فنسبة ما قتله الله بسكين من ذهب تحلونا وما قتل سموه أنتم بسكين ملوثة تبيحونا وتحلونا هاتي. مع أنها الميزة من الذي حرمها واش نحن حرمت الله يقول حرمت عليكم الميزم. طبعا، إذا ناقل من هنا وفلساتهم هذه فلساتهم هذه سبحان الله مثل فلسفة بعضهم أيضا من علماء المسلمين الذين يتبخون على الأولياء والصالحين ويتقربون إلى الكبار والعظماء بهذه الزبائح إذا قلت الحرام يفلسفون ويجيبون إجابة المشركين ويقولون نحن ما قصدنا إلا التوسل نحن قصدنا التقرب إلى هؤلاء الاولياء نحن قصدنا التقرب ليشفعوا لنا عند الله، ليدعوا لنا الله عزوجل. هذه عقدة المشركين. نفسها. ولذلك قال الإمام النووي في شرح مسلم: من ذبح على نبي، من ذبح للكعبة. او ذبح للرسول صلى الله عليه وسلم او ذبح لعيسى او موسى او لوليم من الاولياء من اولياء الصالحين فهي حرام وصاحبها مرصد والله كلام الامام النووي في شرح مسلم يقول صاحبها مرصد وهي حرام ليش لامرين اثنين انها ذبح مرصد ثم قصد بها غير الله ولو سمى الله عليها ونص على ذلك ايضا ابن حجر في الزواجر ونص عليها كذلك الشوكاني في الرودة الندير كلهم جميعا يقولون هذا الذي يذبح على وليه تعظيما للولي وتقربا الى الولي فهي حرام وصاحبها بلتط مع الاسم الشديد نجد علماءنا في بلاد المسلمين يتقربون الى الاولياء بالابقار بالثيران اذا نزل قحط وإذا نزلت مصيبه يتقربون الى الاولياء بهذه الذبائح اعتقادا منهم انها توسل فقط ليس الا واستشفاعا به فانا <تصفيق> وشريكه <تصفيق> ابراهيم وينحط بهذا ايضا اللي يلبح على البير واللي يلبح على الماء يحفر الماء ويقول لا بد حتى لا تبعد الجن هذا الماء بس طلع راسه ايشو الماء واش الله كل الجن ارضاء للجن او خوفا من الجن يقول نذبح للجن او ضره جديده حتى لا تعمر لجش العامر نذبح على نذبح الاسبر وجر الذبح الاسبر هذه ذوكم بس لما لا وهذا شرك بالله نعم وانه و... وان الشياطين يروحون <تصفيق> الى اوليائهم ليجادلوكم <تصفيق> وان تعطلوهم انتم مشيكون ومن هنا قال العلماء من استحل ما حرم الله فهو كافر ومن أحل من حرم ما احل الله فهو كافر ثم بعد هذا قال سبحانه او من كان ميتا فاحيناه هؤلاء الذين يتمالؤون على هذه الانواع من الشرك هؤلاء موتى القول يقول سبحانه او من كان ميتا فاحيناه المراد بالميت هنا موس القلب موسة القلب بالكفر بالشرك بالنفاق بالكراهية لهذا الدين بالحقد على الإسلام واهله هؤلاء موسة القلوب الذي يحتد على هذه العقيدة الذي يكره الدولة الإسلامية ويكره الحكم الإسلامي ويكره النظام الإسلامي ويبغض الحدود الإسلامية هذا مرتب لأنهم ترىهم ما أنزل الله فأحبت أعمالهم سبق الحفص الأن وتعالى هؤلاء موتى يقول يقول أو من كان ميزا أي كافرا ضالا جاهلا فحيناه بالإيمان أحينه القرآن أحينه الإسلام وهذا هو الميز الحقيقي لأن الميز من هو الميز هو الذي لا يسمع ولا يحس ولا يفكر ولا يرى ولا يعرف الله ولا يسجد لله ولا يخاف من الله ولا يخشى الله ولا يعتمد على الله ولا يتوكل على الله ولا يصدق مع الله ولا يخلص دينه لله من هذا ميت لكن الحي من هو الذي يفكر في كتاب الله وينظر في ملكوت الله فيرى الله يرى رايي الله زعفر يرى عظمه الله ويرى قدره الله ويرى الالوهيه والربوبيه تتجلى في الكون الذي نصبه الله كالدليل على وجوده وعظمته فالله كما نقول دائما لله كتابان كتاب منظور وكتاب مسموع ومسطور كتاب مقروء وكتاب منظور كتاب وهذا يدل على هذا افلم ينظروا قل انظروا افلا ينظرون الى لبين كيف خلقا والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصيبها سعيد الذي ينظر هو الحي الذي لا ينظر ميت ما ينظر ولا يتصاعد ميت لا ينظر ولا يفكر في كتاب الله ولا يسمع ايات الله من هذا ميت هو الميت سواء ولا يخشى الله ولا يخاف عذاب الله ولا يرجو ثواب الله ولا يعتمد على الله ولا يرغب إلى الله ولا يصدق مع الله هذا ميز ولا لا والله ميز يقول او من كان ميزا فأحيناه فيش بهذا القران العظيم بهذا الإيمان حي وأصبح يتجاوز وأصبح يتصل ويتبقى باللسلق عن الله فإذا قال الله قال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير حي يقير هذا واعي أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا حي قلبه وتنورت روحه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات في الظلمات ليس بخارج منها ظلمات هذا كان في ظلمات وهذا ما لا زال في الظرو مازا فيش الظرو مازا اخواني للانسان كما يقول عيسى عليه الصلاة والسلام للانسان ولادتان ولادة جسمية وولادة روحية الولادة الجسمية طبعا كنا في ظلمات ثلاث ولا لا بنص القرآن في ظلمات ثلاث ظلمة البصر وظلمة ايش الاحشاء وظلمة الرحم او في ظلمات ثلاث اكتشف العلم على ان ظلمة النشامة هذه ثلاث فيها ها يعني ثلاثة اغلفه ثلاثة غيلة اول وثاني وثالث وهذه وجد قراني ولزم من قبل علماء كانوا يفسرونها الظルメ الثلاث ظلمة ايش البطن وظルメ الاحشاء وثم ظلمة الميشم المهم هذه الظルメ الثلاث حينما يخرج الانسان ابوك فيها من هو هو ابوك النسب المعروف وامك معروفه عندنا هذه ولادة جسمية وعندنا ولادة ثانية روحية أبونا فيها هو سيدنا رسول الله وأزواجه أمهاته وإليه يشير قوله سعال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته وفي قراءة وهو أب له من الافضل هل ابوك النسبي ام ابوك الروحي الاب الروحي الأبو الروحي بسببه فز ونجحت في الدنيا والاخره وكسبت لك السعاده الابديه عن طريقه ترون كيف اذا الارواح ثلاثه انواع روح ما زالت جنينا في بطون ظلمات الثلاثة ظلمة الجهل وظلمة الباغي وظلمة الهواء ولو انه خارج يمشي يسير يتسوق ويأكل ويشرب ويصرف ويصفر ويقم ويركب وينزل ويمشي وينام ويضع استيقظ ولكنه ما زال في ظلمات مثلا ظلمة الجاهل وظلمة الهوى وظلمة الشهوات كلم هذا لم يولد بعد وهو المقصود بقوله سبحانه أو من كان ميتا فأحنا هذا <تصفيق> ما حييت وهناك أرواح وهناك روح خرجت ولدت وخرجت من الظلمات الثلاث ونعمت بمعرفة الله وبحب الله وخرجت إلى إلى ساحة التوحيد وإلى فسحة المعرفة والاقتصاد بالله وتخلصت من سلك الظلمات ظلمات الهوى وظلمة الجهل وظلمة الضلاؤ تخلصت فقرت عينها بالله وانست به وسكنت إليه حيز جلالة أو من كان ميزا فأحيناك أصبح يعيش في مدينة القرآن وأصبح يعيش وينظر من العرش إلى الفرش يرى الملائكة ملائكة السماء الدنيا والسماء الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسبت الى السابعه الى يرى العرش ويرى الله من فوق العرش الرحمن على العرش السواء يراه لا لا حي لا من العرش الى يراه ويعيش ايضا مع سلسلة الطاهره المباركه منذ آدم إلى نوح إلى سيدنا محمد يعيش مع صحابة رسول الله ينظر في أولئك ويعيش معهم وكأنهم جنبا لجنب معك وينظر, وينظر في البرزخ عالم البرزخ يراه وماذا فيه عما تلقى عن سيدنا رسول الله ويعيش ايضا ويرى ما بعد البعث والنشور يرى الميزان والصراط والحوض والحساب ويرى الميزان ويرى العرض ويرى الجنة والنار كذا لنا فيعيش في هذه الفسعه زمانا مكانا مكانا من العرش الى الفرد وزمانا من ادم الى اخر البعث والنشور بل ذابع فذا سبحان الله اما ذاك فو ميت يعيش في ضيق يظن ان هذه الحياه فقط حياة حيوانية فقط ياك ما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلك من الضهر حواله بالله فيعيش في ضيق ما يدري لما لما اتي به ومن اتى به وما هو دوره وما هي غايته وما هو مصيره ما لا ينبه هل ميت ولا لا انظر إلى هذا الذي يعيش في فسحة وما هو هو مع الرعيل الأول مع صحابه رسول الله ومع الأنبياء والمرسلين ومع الملائكة المقربين حتى الملائكة يدعون له ويستغفرون لمن في العرض كذولنا إذن هذه روح ثانية الروح الثالثة هي ما زالت في البرزة سنصدر صباحا مساء متشوقة تتشوق الى من السعادة بقربه والى من التمأمينة والراحة في عبادته وطاعته تتشوق ولكنها محبوسة بيت بالشهوات محبوسة مقيدة مغلولة تتطلع ولكن من محبوسة بيش بيش محبوسه بيلين ويعين برشمنات وزارات فنكات شركات طلبورات تلفزيونات سيارات دولارات محبوسه ما تنطلق من هذه الاجيال المهم ينبغي ان نعرف حق المعرفه مدلول قوله سبحانه أو من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نوراً نوراً انظرها بالنور اشعته إلى أين تصل يمشي به في الناس وهذا النور يسحبه إلى قبره وينور له في قبره ويسحبه في برزخه ويسحبه في البعث والنشور حتى يدخل به ها؟ حتى يمر به على الصراط يسعى بين ايديهم وبإيمانهم يقولون ربنا اذن لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اما الاخرون لا فلا نور لهم فيكم الظلمات الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات والذين كفروا أوليهم الطاقود يخرجونهم من النور إلى الظلمات والمؤمنون من الظلمات أو من كان من يتنفع حناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كما مثله الظلمات ليس بخارج منها يقول سبحانه كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون من لطف الله بنا إخواني أننا ولدنا في مجتمع مسلم وفي بيئة مسلمة عن اباء مسلمين وفي ارض اسلاميه من لطف الله بنا لو اننا ولدنا في باريس ولا في واشنطن ولا في في روسيا ولا في في الصين ولا في في اليابان أو في لكنا لو كنا ايه او في تل ابي لكنا يهودا لكنا مجوسا صلى الله العلي العظيم من لطف الله بنا اننا ولدنا وتناسلنا من اباء مسلمين وفي بلاد إسلامية وفي مجتمع إسلامي من لطف الله يبين وإلا سبحان الله الإنسان يعيش في بيئة كيف عدد سلك البيئه عدد سلك البيئه هو يتكيف معها أجل شاء الله وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون فالكفار زيينت لهم أعمالهم فيحسبون أنهم على شيء انهم هم الناس وغيرهم لا شيء لكن من هم الناس كل الناس هم الذين انعم الله عليهم بالإمام هم الذين شرح الله صدورهم الإسلام هم الذين انتشلهم الله واحس بيد الله تنقلهم من منطقه الظلمات الى النور كما احس بذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم قارنوا بين حياتين الحياه الجاهليه والحياه الايمانيه قرنوا وشعروا وتلذذوا وذاقوا حلاوه الايمان ولذلك شهرت سيوفهم منذ عرفوا لا اله الا الله ومنذ اعطوا الولاء لرسول الله ومنذ اعلنوا صدقهم لله عز وجل وسيوفهم مسلوله حثامات ولا ربهم لكن نحن ما عرفنا ليش خوفا من ان يرجعوا الى تلك الحياه الجاهليه الاولى حياة سفك الدماء وحياة هتك الاعراض وحياة النهب والسلب وحياة الظلم والطغيان وحياة الضر والكبرياء والغطرسه وحياة حياة الذل وحياه الظلمات احس لكن نحن ما عرف ولذلك كفرنا بأدنى شيء وانسقنا مع الباطل بأدنى إشارة بأدنى إشارة انسقنا مع الباطل ما عرفنا قيمة قيمة الإيمان ما عرفنا وزن هذا الدين ما عرفنا نور هذه العقيدة ما عرفنا ولو عرفنا لمزدنا إذن إخواني يقول الحق سبحانه وتعالى وكذلك الزيين للكافرين ما كانوا يعملون الشين عندهم زين ولكن المؤمنين هم الذين يعرفون ما هو الزين وما هو الشين يعرفون ما هو الإيمان وما هو الكفر ما هي الجاهلية وما هي الحياة الإيمانية ما هي رايه الشيطان وما هي رايه الرحمن من ينضوي تحت هذه أو تحت هذه يعرفون عندهم الميزان <تصفيق> أين الميزان؟ هذا الميزان هو الذي وضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان القيم والأشخاص والبيئات والايديولوجيات سوزن بيرش بهذا الكتاب العظيم نعرف اهل الايمان من اهل الكفر اهل الضلال من اهل العقيده الصحيحه نعم وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون قال سبحانه وكذلك جعلنا في كل قريه اكامر مجرميها لينطروا فيها هذا فيه تسليه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له كما ان هناك في مكه مجرمين يحاربون هذه الدعوه ويضادون هذه العقيده ويعاكسون هذا الدين يقول له له كل بيئه وكل مدينه وكل قبيله وكل دوله وكل جيل جعلنا فيه كبراء مجرمين يضادون الدين ويحاربون الاسلام العظيم كل بيئه لا تخلو ولا حي حوم الا وفيها مجرم يحارب هذا الدين ما من مدينه ما من قبيله ما من دوله الا وفيها كبراء مجرمون عظماء يخافون على كيانهم على سلطتهم على تفلت الرغوبيه من ايديهم لان الاسلام العظيم الاسلام العظيم يحل بينه وبين الربوبيه يحل بينه وبين الألوهية يحل بينه وبين الحاكميه لان الحاكميه والربوبيه والألوهية والسلطه لمن هي الله. لرب الناس ملك الناس اله الناس فقط لذلك محافظ على ما هم عليه لانه يخالفون أن يحاسبوا وأن ان حتى ما ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك هذا والله لو ان يكون بنت محمد يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون يقول سبحانه وكذلك جعلنا في كل قريه أكبر مجرمين كبراء ماوسغار أكبر مجرمين معنى كذلك أي كما جعلنا في مكة كبراء مجرمين يحارمونك يا نبينا ويضطرونك يا رسولنا ويحاولون القضاء على عقيدتك وعلى هذه الأمانة التي جئت بها يحاولون تنصها ومحوها وسحقها وسحق وصحت اهلها كل مدينة وكل أمة وكل جيل جعلنا فيها كابر مجمعين وكذلك جعلنا في كل قرية والقريه في اللغه العربية إذا أطلقت ستلق على المدن والله شاء سبحانه أن يرسل الرسل في المدن ولقد بعثنا في القرية أمة أمة الرسول قارية هي يقول في الآفائل ذابت عني المؤمن إخوان وكذلك جعلنا في كل قارية أكابر المشرمين ليش يا رب خلي يمكرون فيها للمت مت خداع مدار محاولة صد لب للدين الصحيح حتى لا يشوش عليهم لان الحق مع الباطل ما يتواكبان ابدا ما يصطدعان ما يجلسان حلوه ها الكرسي بالكرسي لا ابدا فالباطل يحاول قضاء على الحق ليش ليسلم له ها ليسلم له. لهم سملهم مرق حتى لا يخلخل مشوشيات هو صدع لان الحق يفتح الباطل ويكشفه ويعريه فنلقى فايعا حتى يبقوا حتى يبقى الكبراء والعظماء والمجرمون على حالهم وعلى فسقهم وفجورهم وتسلطهم ها؟ لابد أن يقضوا على الحق أيوة. لأنك يقولوا الشفار أول ما يعمل كتب العساس تعرفوا يا دي شو ما يشفوا له العساس يكتفوا وكذلك نعم وكذلك جعلنا في كل قارية اللي في العالم يعني فالعالم يحارب الإسلام ليه لأنه يفضحنا لا نفقنا حقوق الإنسان ولا حقوق عندهم كيف حقوق الكلم عندكم كذا حقوق الكلم حقوق الحيوانات هو نعم مش أيام الحرب الخليج كان يكون على بعض الطيور انها انقرضت بسبب سلوى في البحر ماشي الله ماشي الله. وهو مبوجيم كي ما جاء الله ما الله طير لها وهو يقدس كم قدسوا آلاف وملايين الأطفال والنساء والذين كذا ليش لأن الدماء المسلم أرخص شيء في الكون عندهم في الدماء المسلمين المهم يا إخوان وكذلك جعنا في كل قارة أكابر مجرمين هذا العالم كله أكابر مجرمين لينكروا فيها يقبلون كل شيء إلا دولة الإسلام يقبلون كل شيء إلا الحكم الإسلامي يقبلون كل شيء إلا ما يسمونه هم بالاصوليه ويسمونه بالمتطرفين يسمونها بغير اسمها ليمكروا فيها قال الله عز وجل وما يمكرون إلا بأنفسهم الله عز وجل في الآية الأخرى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفين في قراءة أمرنا مترفيها أي صار العظماء والكبراء والمترفين والمفسدين صاروا هم الأمراء هم الحكام أمرنا مترفيها ففسقوا فيها خالفوا شرع الله وحاربوا شرع الله ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمبرناك تدميرها نصر الله لعلك ونحن ننصدق التدمير لأننا خلاص عادوا في الأرض فساد أم لا؟ سنة سنه البسيطة ولا لا ما بقي شيء. قال وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون قال هذا الاحتيال للقضائع العقيدة ومحو هذا الدين والله ما ينمحي أبدا ما يمكرون إلا بأنفسهم هذه الحياة وهذه ها الأنواع الخباء التي يسلطونها على الإسلام والمحاولة القضاء عليه سوف تعود عليهم لأن الله سبحانه وتعالى يطمئن رسول صلى الله عليه وسلم طمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا الدين هو الذي سينتصر وعد الله وعد الله الذين آمنوا منكم معامل الصالحات لا يستخف أنهم الأرض صوتا ما تستخفنا أنسم الأعلى أنسم الغالب لا تهينوا ولا تحسنوا وأنزم الأعلى ولكن بشرط ان كنتم مؤمنين؟ والله لو حمل الدعاة الإسلاميون لو حملوا هذا الدين حق الحمل وكل من يزعم الإسلام حمل الإسلام بالمعنى الصحيح سلم وانقاد الرأي رضاهن الله واصبح مؤمنا بكل بكل كليه. بعينه، بوذنه، بلسانه، بسيارته، بداره، وبيته، بوظيفته بكل شيء، بشريطه، بكتابه، بجريدته، بذياء، بكل شيء فيه طرى المسلم وطرى المؤمن والله من تصر لن تصر المسلم وعلى فرائس لا إله إن كنتم ولا ينصرن الله من ينصره كده؟ فالمهم يا إخواني قل الله عز فقوم قرروا مقاطعه ابيه فناخذ الشرع في ذلك يا اخوان <تصفيق> سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نتسبب في العقوق وهذا عقوق في الحقيقه يتسبب فيه الغضب مره بلغه رسول الله عليه وسلم ان رجلا او سال ابو بشير رضي الله عنه وقال له إن ابن فلان عبد أمه إلا أن أعطيه كذا إما عرض أو غرصة أو جهة نالة قال له رضي الله والسلام هل لك أولاد قال نعم قال هل اعطيتهم مثل ما تعطي هذا؟ قال لا قال لا تشهدني على جور لا تشهدني على جور في رواية قال أتحب أن يكونوا في البر سواء؟ قال نعم يا رسول الله قال لا تشهدني على, على جور يعني انك تسعى في العقوب سوف يضربونك وانتم يقتلونك ليش؟ يكون عقيم من الذي تسبب انسا ثم خطب عليه صراته السلام <تصفيق> وطلع النبر وقال خطب, خطب, خطب عام محسنة لقد انسوا من الجهان قد سقوا بجمع ما قالت سق الله واعدلوا من اولادكم سق الله واعدلوا من اولادكم هذا الله من اولادكم <تصفيق> <فتجارك> نقول لهذا <تصفيق> ما شاء الله المهم هؤلاء الاولاد ينبغي لهم إذا أن الوالد أن الولد جار وخلف عمر الله وينبغي الأولاد أن لا يجورهم أيضا لا تكن إماع إن أحسن الناس أحسن تقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساء ظلمنا وذلك نوطنوا عن مزتكم إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا هذا كلام رسول الله وفي الحديث الأرض يقول عليه الصلاة والسلام لا تشرك بالله يا عبد المعادة لا تشرك بالله وحرقت او, أو تنظفت ولا تترك الصلاه المتعمده فان من ترك الصلاه المتعمده فقد برئت منه الذمه ولا تعقن والديك ولن اخرجك عن اهلك وبعثك ولو أخذوا اخذوا دارك واخذوا تجارتك واخذوا كل ما عندك وسلبوك خذوا خلاص خرب الوفاء ما يصرف عندك فيه. تعقل لا لا تعقموا والديك وان اخرجاك عن اله ومال فتروا هذا الاب يذو باثله انتم هو وزاد الذن وانتم ايه بروا به احسنوا اليه حتى يغلب حزنكم على حقه هو وعلى فضله هو فايسئ وينزيد هو باثله <تصفيق> ثم هناك الآخر يقول شخص اقرض صديقه مبلغا من المال وقال له إذا أرجعت لهذا المبلغ في الوقت المحدد فلا حرج واذا تاخرت فأزيد عليك عشرة في المئة مقابل التاخير فهل هذه ربا هذا هو الفنج بعينه خلاص هذه أم الربا لماذا يقول لماذا تكون هذه هي الربح؟ ثم يقول يا ايوه الذين امنوا لا تكلوا الربح اضعرف المداعفة. كيف اضعف المداعفة? كل ما اخر الا وزاد. اخر لاجل وزيد الزمان. كانت خمسة في المائة. ها? اضعت عشر في المائة ثم مستشن في المائة ثم عشر في المائة. وقد يشيزي بذلك. خلاص. اصبح مئة في المائة خلاص. ولم يخلي نفسه الفاضل، ثم يقول ما هي طهارة الحدث وما هي طهارة الخلل؟ طهارة الحدث وطهارة الخلل في طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة حسية من القاذورات والجساس وطهارة معنوية من المعاصي والشركيات. والبدع والضلالات والطهارة هذه انسكى واضحر من هذه كلم؟ ايو ولكن يريد ان يطهركم ما لما تكلم عن الهدوك كذا ها؟ قال يريد ان يطهركم وليسن منعمكم يريد ان يطهركم يعني معنى المقصود الطهارة الطهارة الخبر هي ان يكون مكان بالنسبة المصلي يكون مكان طاهر والمطاهر والذب طاهر والجسم طاهر. ما من ذلك. كم؟ هل تعرف ايه؟ تعرف الخبر. و الحدث حينما تتوضأ ما تحددش. ما يكونش عنده ناقض. اذا كان فيه ناقض للوضوء يسمى هذا ايه? اذا ما كان فيه ناقض يسمى طهارة الحدث. تعرف الحدث. والاولى تعرف الخبر. فطهارة طهارة وطهارة الحدث طهارة حسية وطهارة العين طهارة الحدث طهارة معنوية يعني ماذا على طاهر هذا طاهر يعني ما خرج منه شيء ما خرج من نافض وهناك ما قلنا نواقض للايمان كما ان الوضوء دماق كذلك الايمان عضو ناقص فلا بد ان نعرف نواقض الايمان عرفت ثم سؤال اخر يقول ما حكم الشرعي في من يظن أن حكمه أعدل من حكم الرحمن وأن الحكم بما أنزل الله ليس إلا رجعية وتحلفا عن ركب الحباب أو طبقاء ويسر على هذا دائما نقول يا إخوان إن الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من أحد أربعة إذا كان يفضل الحكم القانوني والحكم الأرضي على حكم الله، فهذا تابع للمؤمن تابع، وبالأحرى إذا كان حكم الله لا يصح، وأن الذي يصلح في العصر الحاضر والذي يواجه الحضارة هو الحكم القانوني، ما الذي هو من وضع البصر هذا تابع، كذلك الذي يسوي بينهما يقول حكم الله وحكم القانون كلاهما صحيح ها. هذا كافر بالاجماع وكذلك اذا قال نعم الافضل والاشرف هو حكم الله ولكن حتى الحكم القانوني والدستوري جائز لا حرج فيه فهذا ايضا كافر هذه ثلاثه لنا بقي لنا واحد وهو الموبع ولكنه كافر عملا وهو أه. الذي يحكم مثلا بباس يحكم بما ويعتقد أن الواجب هو الحكم بما والحكم والحب غيره كفر وخروج من الدين ولكن مثلا كان قاضي المسلمان فاخذ رشوة وحكم بغير ما عزالله بوسط الرشوة هذا كافر؟ بالإجماع لا ومن قال له ينفق عنه كافر ولكن كفر دون كفر عبدي أما بالإجماع ومن كفره فهو خارجي بالإجماع العلماء ثم يقول انا ابيع واشتري في الحلزون فهل حلال ام حرام؟ تعرفون الحلزون اشهور؟ الحلزون هذا هو كل مال نفسه وسائلة هذا يعبر كل مال نفس وسائلة يعني ما عندهش وحدة ذكاء خاصة من الشرع ولكن الحاله تجدونها لا يمكن ان لا هذه ما في تكون هذه المساعده التي تكون هذه المساعده التي تكون هذه المساعده التي تكون هذه المساعده التي او هذه المساعده التي تكون هذه المساعده التي هذه المساعده التي تكون هذه المساعده التي تكون هذه تسمى حشرات لا نفس لها التي يقول ابدو كثير في التفسير ارجعوا لي كثير في التفسير قوله تعالى حرمت عليكم الميتة قال دخلت هذه كلها في قول <تصفيق> حرمت عليكم الميتة من اللي كنتم بدل البقره ولا الشاء ولا كذا اذا نفضت انفاسها بدون تذكيه ميتة وكذلك دخلت هذه الحشرات كلها في قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة وحتدهون تدخل ولا <تصفيق> لا دخل قال ابن كثير فخرج شيئان اثنان الحوت والجراد، لان ورد عن علم بن طالب وقال وهو القابيل المرفوع احلت لنا ميتان وزمانا احلت لنا نحن المسلمين احلت لنا ميتان وزمانا ما هي يا رسول الله قال الحوت والجراب الحب يذبع يذبح لا فحشرت كلها خرجون أشقاء كل الحشرات وحشر في البلد داخل في قوله سبحانه حرمت عليكم الميزان رجعوا لي ثم يقول الأخ مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل مئه سنه من يجدد لها دينها سبحان الله هذا من فضل الله هذا من رحمه بها هذه الامه انقطعت الرسل وختمت ختمت سلسله الرسل السلسله المباركه ختمت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله وخاتم النبي كذلك؟ ولا نبي بعده معنى كي الرسول بعده لا لأن النبي هو الرسول لأن الرسول لا يكون رسولا حتى يكون نبيا وإذا كان هو ايضا نبيا في النبوة ختى الله معنى ختى رسالة فالنبي أعم من الرسول والرسول لأن الرسول فيه نبي وزيادة كذلك؟ فما قال علي سبحانه هو خاتم النبيين معناه وخاتم مرفعين تلقت لما ختمت النبوة ماذا بقي بقي ما يشبه النبوة وهو أن الله سبحانه وتعالى يجدد لنا هذا الدين كما كان يجدد من قبل الرسل يبعث على رأس كل مئة رجلا صالحا رجلا عالما بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله ان يكون هذا المجدد اما في مدينة او في قبيلة او في دولة او في قارة قارة كلها فيها مجدد قد يكون واحدا وقد يكون اثنان وقد يكون عشرة مئة <تصفيق> والحمد لله على ربص هذا القرن هذه الصحوة المباركة باذن الله نفرح بها ان شاء الله والمستقبل ان شاء الله لهذا الدين احب الكافرون والمعامدون الامر اضبوا والله ناصر بنا يريدون ان يطفئوا نور الله باقواله ويا بالله ويا بالله الا ان يثم نوره ولو كان التاثير والنبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا بان هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز ما من مضري ولا وبر الا وبلغوا هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل اذ يعز به الاسلام وذل الذي به الكفر ومعالم البشائر ان شاء الله باذن العيال والله وكفنا جميعا بما يقول الله سبحانه الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا سبحان ربي اربع سنوات عما يصفون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عبده ورسوله اما بعد يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرهم في اخر الليالي هذا النداء اللي هنا للمؤمنين لان المؤمنين هم الذين حفظ الله فيهم هذا الدين المؤمنون هم الذين لهم العهد الذي أعطوه على الاستجابة لهذه الأوامر الربانيه لهذا كان الخطام والجهن إليهم فقط وإلا هذا القرآن حجه على الجميع حج على أهل الكره الأرضية كلها بمن فيهم من كان فيهم في عهد رسول الله ولمن جاء بعدهم إلى تقوم الساعة ولكن الخطاب لمن لمن لهم استعداد للإستجابة والقبل أنا وهم المؤمنون، وبهؤلاء المؤمنين كما نقول دائما استمر قيام هذا العالم يوم يذهب هؤلاء المؤمنون خلاص الله سبحانه وتعالى دمر هذا الكون ويفككه ما يبقى له وجود لان الساعه على من تقوم لا تقوم الساعه الا على الاشرار وما فيه من يقول لا اله الا الله اذا هذا الكون قائم بوجود هؤلاء المؤمنين وان كانوا مبثوثين هنا وهناك قد يكون في المغرب مجموعه معدوده وهناك ايضا في الشرق مجموعة معدوده في مصر في يعني في اليابان في في امريكا في الغرب سبحان الله بهؤلاء المؤمنين هم عبارة عن النجوم التي تضيء العالم الكون فالخطاب موجه اليه هذا القرآن ها وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء للذين آمنوا إذن يا أيها الذين آمنوا الخطاب لهم قو أنفسكم وأهليكم نارا إذا النار تهددكم وتطلبكم قو أنفسكم احفظوا أنفسكم وأهليكم أنتم مسؤولون عن أنفسكم ومسؤولون عن اهليكم فالنار تطلبكم وكما نقول دائما إخواني إن النار لها ربنا عز وجل يقول لها سبعة أبواب لكل باب منهم جد مخصو ونحن عندنا سبع هذه الجوارح كل جارح لباب فأنت بيدك مفتاح إن شئت أغلقت باب الجحيم وان شئت الفريق صحيح المفتوحة لتدخلها رضي الله بسبب جارحة تنديك سبعة الجوارح سبعه ابواب كل جارحة مقابل باب الجوارح فيه كام؟ الله يقول النار لها سبعه ابواب هذا ربنا يقولها وانت فيش حال في الجوارح؟ سبعه اشكويه اولا اللسان في باب جهنم تدخلها بسبب لسانك. اذا حفظت لسانك معنى سددت سداد جاي. واحدة. هناك باب اخرى ليش? لعينك. ثم اذنك. ثم يدك. حالة? ثم فرجك. تمام? ثم بطنك. تمام? ثم رجلك. ثم يدك. بمجربة بمجرد تحادثت هذه الجوارح كلها تكون قد اغلقت بها ابواب الجحيم كلها وإذا اغلقت فحافظت بعدها على فلسانك ينبغي ان تنطق به بقراءه القران بذكر الله في بالمعروف والنهي عن المنكر بالتسبيح والتحميد والتكبير ما تنطق بلسانك بالسب في الدين بسب المسلمين بالغيمة والنميمة بالكذب وشهادة الزور إذن هذه هي مفاتح جهنم والعياذ بالله تدخل إيش لهذا كان أبو بكر الصديق يدلل لسانه ويلويه ويقول هذا الذي أورضني الموارد وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنسهم الكثير الكثير يقول الغيمة فاكهه الصالحين ما أثلثوا ألا أحد من اللسان كم طل يوم كله ونحن ايش نحصد باللسان لساننا هذا يقول الله عز وجل ها؟ يوم تشهد عليهم السينسوهم اللسان ديالك نعم ما كنت تتكلم به وغدا هو مجال جاري حزب. وغدا اصبح ضدك فالجوال كلها تقرا القلاف عليك تفضل اليوم نقسم على افواههم وتكلمنا ايديهم وشهدوا ارجلهم بما كان يعملون هذه هدوة جهنم يا, يا اخوان قووا انفسكم واهليكم احفاظ راسكم من جهنم يعني احفاظ جواري حتى لا تدخل جهنم ومثل ما قلنا في اللسان نقوله في العينين العينين كانت ساهد ايه في الشوارع هذه صمراء هذه شقراء هذه بيضاء هذيك كان أعود بالله وتشاهد الأفلام والمسلسلات وما شاء الله ولا تشاهد المنكرات اذا هذه هذا مفتاح جهنم إذا حفظت عينيك خلاص أغلق سبب جهنم ومثل ذلك يقال في الأذن ليش كنت تسلط يا ليل يا عيد الموسيقى والغيمة والنميمه والويلات والمصائب والمشاكل وما يغضب الرب سبحانه وتعالى تسمع بإذنك أغلق اسمع كلام الله اسمع الدروس العلمية اسمع على شريطة الإسلامية اسمع كده ها المذكرة في العين مهي اسمع الأشياء المباحة ومثل ذلك يقال في البطن غير ذلك يمكن لا يا أخي الكريم البطن ستسال عن بطنك ما ستدلب لكم حرام والله بس تترجع لنا لا يعني كل لحم نبس من ايه كل جسم نبس من سحس فالنار اولى به بطل لابد ان تسأل كل لقمة لقمة صغيرة كبيره ولو ايش ولو حبة برتقال؟ ده لابد ان تسأل عنها من ايه من اين اتتك هذا الدرهم او هذا الدينار اللي اشترت به من اين فيما انفقته من اين اخرتك لابد لا وكم الإنسان يدعو ويدعو ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويصمر ويقول يا رب وما يتقبل منه ليش لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام فأنا يستجاب له وإذا رد الدعاء كل الاعمال ترد لأن لب العباد وروحها أشهر والدعاء وإذا رد الدعاء رد كل الأمال إذن يا أخي لا بد أن نتحفظ في اللقمة التي ناكلها نعم. ثم اخر كريم فرجك لابد ان تسأل عن فرجك فيما قذفت النطفة هل في فرج حرام ام حلال ربما سبحان الله نبصك ربما زليت ربما نكحت يدك ربما ربما سبحان الله والذين هم لفروجهم حافظون حتى اذا عريت هذا الفرج في شواطئ البحار ولا في الحمامات لابد ان ربنا احرقت يحرقك بالجحيم، لأن باب باب خاصة للفوج، باب جهنم يدخل منها اصحاب الفروج، الذين ما حبذوا فروجهم. قال إذا حفظ الفرج حتى على التسعين، فضع قلب النطفة، ايضا الأقدام فيما مشيت، كمشي الطلاع، كمشي السينيمو، كمشي من نصارح. كيمشي للأماكن المختلطة والأماكن كي زيوناس وما كان لإلال حليبات ما شاء الله لا بد أن تسأل في شعيت لا بد أن تسأل لسئلة الراحد الوالدين، الولدين لسئلة الأصدقاء امشي للمسجد امشي لمحاضرة امشي لدرس علمي امشي يكت امشي لأحدي والعمرة امشي فيما أباح الله وأحل أما تمشي في اشكت الله لا بد أن تسأل سحباب جاهلنا كذلك يدك صفح يعني مساء عنك ما لا يحل لك صفة حرام عليك ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقولنا أن يوم القيامة يعني يود أحد الحين مثلا العذاب لو نكثر ما عبد الله العذاب من يصدق ان لا تحل له تفضل أنك تضرب مسدس في, في أملاصك وما تصفحش الواحد لا تحل لك اليد تزني العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها اللمس والرجل تزني وزناها الخطأ والفرد يصدق ذلك يكذب اذا هذه سبعة جوارح لا لا ربنا يقولنا سبحانه يقولنا احفظوا احفظوا هذه الجوارح احفظوا جهنم على من جهنم معناها احفظوا هذه الجوارح لكي لا تدخلوا جهنم قو انفسكم واهليكم انفسكم اولا واهليكم نعم ثم اهليكم أنتم مسؤولون عن أهليكم شي حطوة و خطوة أقو أنفسكم وأهليكم أهلك من هم أهلك زوجتكم من أهلك أبوك وأمك من أهلك أولادك من أهلك أنت المسؤول عنهم إخوانك من أهلك الوالدان من أهلك وهكذا وهكذا كل مرتصخ من جهة أهلك ومن جهة أمك من أهلك أنت المسؤول عنهم ارتدها من زوجتك لأن اللبن الأولى للمجتمع المسلم اللبة الأولى هو البيت المسلم، المجتمع المسلم لابد له من البيت المسلم، بيت فو هذا وبيت ذاك لأخي، والبيت المسلم ما يمكن أن يكون صالحا إلا بالزوجين الصالحين، بالزوجين الصالحين الزوجة، فأنت مر الأولى الأم مدرسة، المدرسة وجهها والمدرسة التي تخرج التلاميذ الطيبين والعلماء الصالحين من من هي المدرسة هي الأم. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيبا عراقي كما يقول الحفيظ إبراهيم أو شوقي أيوه. إذن أخي الكريم الزوجة ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مارأة كهلة أربعة الواحد لا يخرج عن أربعة إما لمالها لجمالها لحسبها لدينها عليكم بلاس الدين عليك بلاس الدين تريبت يده لأنه صار. الواحد مننا قد واحد منا يخطر إيش المال يخسر المال ليش ايه ازبع والخدمة ما فيه وكذا في يخذ يخذ زوجة ايه موظفة زوجة صاحبة مال يخسر المال والدين ما فيه المقصود المال ها؟ يعني يرخص ايه حكا تبار المرأة مئتين الفرح تقام طيب ما شاء الله انا وخمع كيش الخدمة ولكن مش كيش نعمة كيواني في نظر فيه ايه الاخلاق وهي الدين ما يهمه المقصود هو المال فينا من يخسر المال وفينا من يخسر ايه الجمال قصوا المره زين زوينه خلاص ما يهم اخلاق ما يهم دينها عقلتها ما يهم لا تكون جميله فالمان أخي الكريم يورثه الذل غدا وبعد قاد تقول له انسى انت رجل عطال بطل ولولا انا انا اللي ربتك قلت وت يعني وتلعلك وتستك يعني ما شاء الله وتقول له كلمات تتمنى لو ان الارض انشلت وما تركت رجلا ربنا يذلك ليش؟ لأنك بخترتها بختار لك هو فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله اختار صالحات ما تختار انت الدنيا وربنا عز وجل يكمل لك لاخترت الدين يكمل لك الدنيا ومن يتق الله يجعلهم مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكل الأمر اليه واختار ما اختار فلاك وربك يخلق ما يشاء ويختار فنجل له الأمر ليختار لنا الزوجة سيقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بذات الدين وهو لا يجب علي هو المربي هو الموجه هو شيخنا ورسولنا وموجهنا ومربينا لكل امر اليك عليك بذات الدين سواء كان عندي فلوس عندي خدمه ولا معنى <تصفيق> <تصفيق> تقبل بالحاضر ليه لصاحبه الدين تقول الحمد لله عندي زوج صالح عندي زوج طيب ما يظلمنيش اذا ما كرمنيش ما يظلمنيش هيش ما يدخل هذه المراه صالح المرهمومينه أما الذات التي هي جميلة تقول له أنا ما كنتش بقرانك أنا كان اللي تخطبني احسن منك ولكن يعني ال القدر النحس هو الذي ساقني إليك يا وجه النحس تقول لك ده تردى بهذا الكلام تقبله زادت الله الذل وحقارة ومهنة وكم من واحد حسب الحسب بس فلان بالعائلة الفلانية ها اللي اللي صوتها يعني ما, ما شاء الله الصوت المداع يخزيك الله ربنا عليك بذات الدين ليش بذات الدين بذات الدين تحفظ فراشك وتحفظ سرك وتحفظ دينك وتربي اولادك البنات المؤمنات الطيبات والشباب الطيب الجميل الصالح وتحفظ لك الفراش جميع ما تجيبه انت يكون من صلبك اما الاخرى قد تلتقطه من هنا وهناك وتنسبه اليك تحسبه منك وهو عظم غيرك تحسبه من صلبك وهو من صلب غيرك لذلك اخترت الناس اخترت الجماعه واخترت النساء وما اخترت من يحفظ وهو الدين اذن اذن عليك بذلك دين سلبتين ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع الدنيا جميلة والدنيا زوية والدنيا متعة وخير متعتها وخير ما فيها وأجمل ما فيها المرأة الصالحة والله إذا الله مرأة الصالحة يعني تتمنى الوقت اللي تجيه من البيت وما تبغي تخرج من البيت إلا ما شاء الله ليه؟ لأن الابتسامه الحلوه والكلام الطيب والابتسامه العذبه وما تسمع الا نعم يا سيد نعم يا زوجي ماذا يرضيك ماذا تريد كذا تقدم هي لك الحذاء عند الخروج وعندما تدخل تقبل يدك او راسك ليه؟ لانها صالحه تعطي حق الله وتعطي حق زوجها الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه من هي يا رسول الله المراه الصالحه كلنا يقول لي عندي والله زوجة صالحه لي زوجة صالحه تصلي قال ما تصلي كذا تصوم والله ما تصوم لي صالحه والله صالحه لعند مائه البيت نجد كل شي طيب الحمد لله كل شي لحي وكل شي جميل ما شاء الله هذه المراه الصالحه في ذا الأول المرأة الصالحة من هي يقول النبي عليه الصلاة والسلام التي إذا نظرت إليها سراتك وإذا أمرتها اطاعتك وإذا قمت عنها حفظتك في نفسها ومالك في نفسها ومالك تؤدي فرضها وتصوم شعرها وتطيع معناها وتؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيما امره هذه المرأة صالحة أما الصلاح بالميزان الأعوج بالميزان الأرضي لا ليست صالحة اذا يا إخوان يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الآخر يعني سالوه لما قرأ عليه الصلاه والسلام والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فذشره كعذاب أليم لكي كنز ويغفر المال والفضة الضينار والدرهم ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الأليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنورهم وظهورهم بجميع جهاز جهاز الأربع يقفيهم يعني يحمى هذه الأشياء هذا المال كله ها يكون صحائف صفائح ها؟ ثم تحمى بنار جهنم العيد بلاد الصحائف ثم يكوى بها صاحبه لأنه ما أدحق الله فيه قالوا يا رسول الله أي كزم الزاخر إذن أعود بالله من هذا ما فيديوش به أي كنز أشمل نالنا بصخير ويكون ينفعنا ويعود علينا بالخير في الدنيا والآخرة قال عليه الصلاة والسلام قلب شاكر قلب يشكر الله يعظمه يحبه القلب الصادق مع الله القلب المخلص لله القلب الذي يعظم الله القلب الذي سجد لله وما رفع لقيا قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة مؤمنه تعينك على دينك تعينك على دينك أتقوم في الوقت المبكر من الفجر قبل الفجر وانسان عماز ما تقوم حتى تجد كل شيء طيب كل شيء موجود المصرف ساخن والامور طيبه طيبة وت ثم تقيم بهدوء يا زوجي أم صنع إذا لم تستيقظ أتسب بقليل من المال في يدها وفعلتك كذا ليه هذه المرأة الصالحة العنصين ما أحلى اليدين التي تسوقن هذا المؤمن ليه يا ربه وصالحه هذه المرأة المؤمن هذه السعادة اللي قلت بالعليه الصلاة والسلام أربعة من سعادة المرء. السعادة كل سعادة إذا رفقك الله فيها أربعة في الدنيا وأربعة أيضا من الشقاء. ما هي, ما هي يا رسول الله قال أربعة الزوجة الصالحة علي السعيده بقول الزوجه الصالحه والله تساليك الزوجه الصالحه والمركوب الصالح شي سيارة ما شاء الله كنا دبه ها ما شاء الله شي بغله زوينه ما شاء الله واليوم ايه مركوب صالح شي مرسيدس من ديك شابه من موديل اخر ما شاء الله ولا دي ايه ما شاء الله الموديل الاخير كده ايوه ثم يعني المرتضى صالح والجار واسع تبارك الله الجار الناس تشوف الرياح من جميع جهاتها والشمس تشرق فيها وتغرب فيها ما شاء الله ازل بالدار وثم الجار الصالح الجار الصالح كذا حتى اذا غبت هو الذي يحميك ويحرس بيتك ما هو جفارين لا اذا رزقك الله في هذه الارض والله تساعده الدنيا وضدها من الشقاء بعيد عنها ضدها يعني هي جره يد والله يحكي تدخل فهمت بالحجار بالليل وانها مسويه عند التلفزيون انا مسين لا السوي الليل واش طاويش ويجيب لنا شيء يعمل العرس ويبيس الالباندا ويبي يصنع مثل الشافا وييجي من عامل مثل الج الجلال الدور ويجي الدواء من المصر ما شاء الله ويقيم عليه ربنا الجرسي ولا يدوب وثم المركب السيء شي سيارة ما هي سيارة فيتنام وشيلف قال له هي تضربنا تضرب درام درام الجيبات الله يفضلنا عند المعلم الغداء ونفس نفس الشيء. باش لهي بهذيك السياره وي ها او نعمل شي ظهر سي درسيه يعني نحدمو الطاخه نمر ما شاء الله كذا وثما نمر مع الكشه نمر نح بالعياده ولا هذه هذه مش قاوس الله اذا اخواني جزاكم الله خيرا كما نقول في المره انا نقول في الرجل في الرجل ايضا المرأة الصالحة تبحث عن من عن سوجي الصالح الزوج الصالح يقول لبنى عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من فردون دينه وخلقه فتزوجون دينه وخلقه علاقته بالله طيبة وعلاقته بالناس أيضا كذلك أخلاق مميلا فبهذين بهذين الزوجين يتكون البيت المسلم وبالتالي الأسرة المسلمة كذلك ثم سبحان الله إذا كانت الزوجة صالحة رسكي الله زوجة صالحة فكفها كله إذا لم تكن صالحة أنا انا زين ماشي نبدأ من الآن أنا ما أردت الزوجه ولكن قد نصلح كيف نصلح أنا نورك بعض ال... بعض النقط لعل الله سبحانه وتعالى يفيدك بها إذا أردت أن تصلح الزوجة اللي حصل فيها قالوا نحصرتها للسوق سبكري وشيس العامات المسلح لما نحول نصلحه كيف نصلحه طيب ابدا من الان اش كيف نبدا اول نعلمهم اذا عطاك الله علم تعلمه علمها اركان الايمان نبدا بالالف وقواعد الاسلام علمها الاحسان علمها الاخلاق الطيبه من الصدق والامانه والعفا بالخطوه وبالصلاه وكذا الى اخره والتواضع والكلام الطيب والاخلاق الطيبه ولو مشي كتب موجودة في هذا الميدان وثم تحذر من الاخلاق الشريرة والعيد بالله من الكذب من الغيبة من النميمة من الحسد من الكبر من النفاق من الخداع من شهادة الزور من كلها من الاخلاق الصيبة حضرها منها وخصوصها من تبرج والاختلاق ومصفحة الاجانب والعيد بالله المكالمات الهاتفية اللي ما فيها بدونها لفائدة وهكذا وحضرها من تشبه بالكافرات هذه المكياجات وهذه الولاد وهذه المصائف كم من المرة؟ كم من مرة يعني الرجل يقول عندما تخرج تزو وكان عام شبه لحلمونيكا وما يتخلون تجيل البيت تزو لش ما يشوف يجلس الشارع هذه تدخل وجهي ديال الشارع يقول لعمل السبات في السبات هاي شاعده؟ إذا سدياني ولد ديال الشارع خلاص هذه المرة ما اذا يستن يعني حضره بكل التحذير ماشي من الاخلاق الشريرة ومن التشبه بالكفره ويحذرها كذلك ايضا من من البدع والضلالات من الاثيان عند الكهانه وتمشي عند الصحاره من النساء لا شغل لهن الا السحر ممكن يقصد الرجل بالسحر حتى حتى الشمر ما قالش الودنيه كل شيء جاب رياضه ضب خوتي شوف شوف شوف انا شو الشحمر يجي منتاج وشوك على الودنيه <تصفيق> اشكرك <البيتجار> لهم انسان عمس اسمع <تصفيق> الله يسكن بخير لا بد السياسه والحكمه او بالعنف او بالتبديل والتكفير والتفصيق والضرب لا لا لا لا لا بس حتى الحمر لا بس <تصفيق> <تصفيق> بس قدر علم أحسن. أنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والضرب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ويمكن يمشي للاضريحه يصليها غير الله ويقول توفيها ويتزف عليها يقول لا حرام هذا شرك بالله او الحلم بغير الله ده شرك والعياذ بالله ثم يعني اذا كنت تعرف قراءه القران علمها تقرا القران تقرا كل يوم وتساعده وبعضنا بعضنا نقرا ولا الاحاديث تحضر الاحاديث ولا نشوف عنده واحد اليوم أو واحد ساعه في اليوم نسمعوا المشايخ الإسلامية لا شرف كذا يكون عندنا درس يومي كان صاردوح الكتاب في الأحاديث النبوية غير الصالحين ولا غير من الأحاديث وما أكثر كتب الأحاديث النبوية كذا كذا هنأخذ ونعلمها أذكار في, في في في في الصباح وفي المساء في الأوقات في وهكذا يكون عندك كتب الأذكار ويكون عندنا جلسات هكذا كذا وثم من نزعوش ومن سبوش ولبنك يسمعه لا السماح بالله بعند الأولاد عند الأولاد لأن الأولاد مش يكونوا صابرين هاديك البنس نعماس مش يكون صابرين تسمعي ما ماشية كل يعني ت تطلق الدروس يوميا الدول وثم العماس خصنا هذا ال... هذا الويلات ديال التلفزيونات وسمح الله يزول غير تلفزيون انا ما تقولش التلفزيون حرام حرام ليه فيه؟ التلفزيون هذا اذا سلم وهذا الموجهين اذا كان عماسين الصالحين وجابونا نعمل عمري برامج إسلامية برامج إيمانية برامج برامج نورانية يصبح على التلفزيون نعم وينعم طيب بحيث لو شاولا أصلح العالم بس هل هذيك التلفزيون القرآن يتح ما شاء الله ولو مشي في المئة مئة في المئة ولكن أعرف اللي حقول خمسين في المئة إيه صالح يا طيب هذا أحسن وإذا كان التلفزيون بدنا نعمله برامج يعني كذا ونرغب ولا والرجل أبو ليلى وقيشو في واحدة مرة سيء، والأولاد يعصب سخطوا ولا تبغون ندخل النار وجبون النار، نعمل بده في النار تضيع. هو نعمل في التلفزيون في النار. فالله سلام. وهكذا يكون عننا واحد السلطان هذا كان صالح نعم وذا كان فاسد بيس أو بيز كان من خراب وكان من ضمار وكان من هدم وكساس الأحلام دخلات طريقة هذه الأحلام وهذه المسلسلات وهذه حتى نعوز بالإجهاض إد إد إد خروفيه سب الإجهاض كوتا كدا أو صابونا ولا كذا يجيبه يغمزه مزيان سبحانك الله تبغى الشيطان يدخل من بيتك شي وض الحرم يدخل مع النساء دياله مع واليا ديكه من ناتجنا نعوز يجيبه هذا يعطيه بتسوجيه السين <متار> كي يقلمون لديك <متار> <ممتار> ما شافت ما عز عباه وعينه فهل السينيما الله يكي احكي معي دخل السينيما العمز وشف سيفل وسع الله الطب ما بشي بس وثم بزد كاتب كي هيق هيق يا مقاتب هيق هيق مالك هيق يخرجوا ونعبوا فيه مالك خلقات ون تسيبها كي يدخلي بهذا المجد الويل بهذا الكمال ذا وقد وش كلامه كذا؟ قد وشوف شوف سيره كيف كده عيش؟ كيف وكيف عيش في كذا تغزله؟ شيء بنعمله كده كده ت ت ت تشي؟ شو عملناه؟ اللي جلست على نفسك في نفسك، ما في السينما تشوف، السينما لا تدخل كل بيز، مشي؟ الافلام الأفلام اللي في السينما، غير ده اللي قبل كنا كن كان، اللي كن يشوفه، البلد اللي كن يدخل السينما يقولون؟ خلوا متساهل، هذي قالوا احنا قلنا ما جاء قالوا احنا نسأل الله العافية لهذا لو كان تلفزيون في يدي نص في يدي المسلمين في يدي المؤمنين في يدي اهل لا الا الله محمد رسول الله اشي يشوفوه يشوفوه البراميج الإيمانية توجيهات القرآنية اشوفوه الأحاديث النموية يشوفوه المجتمع الصالح كيف يتكون الأسرة المسلمة من اله كذباً ولا في المصيبة حيث كان سليفون و سلاح في واحدين اغراض و اغراض ستصلة بواسط ولكن التليفون تصلح سلاح في واحدين كانوا من المرة وقعت التصام كتوليغف الرقب كتوليغف الرقب في, في الدنيل السليفون و كتولي الرقب لفلان و كتوليغف قال الله يتوحزناك و كا و في حالك و كا ما أرش عالله واليفراج سليفون و احنا دباء فقيران كي يجو هد مشاكل كي يجو هم أكيد علينا بوابنا وابنا، ولا لا؟ كذي واحد يسولف، وقعت مشكلة وقاس مصيبة كم من مصيبة خلاص بسبب هاتفي والله إذا أقل ما نقول لك يا ما أقول إيش متنسية فون؟ أحب المفتاح، مزاج. يعمل السقف منه ما يخوض، هو به السقف واحد، ولا من, من, من, من السقفين؟ كان عرف عبد عنده تليفون خاص به، هو ذا الفتح عنده تكلم ما في ما فيش خلاص، خلاص. لا لا. على كل حال قلت في الوقت نحكي لكم ما ما يقع صوت جرس الهاتف والله إذا بتسهرس بكرة. رجيم ما أقولي مسهرس مش لا السمنة وخصوصا الناس اللي عندهم الكلام بس الخارجي كذا ما نقوله. أولادهم أداؤهم إما وإما, وإما يطلعوا وثم وثبة وثم وهم أبور يتعلمون لي من الحياة الحياة اليوم أصبح مربوطه بهذه المسائل. ولكن صيام ما أن نفكر كيف نستعملها وكيف نستمر منها حتى لا تعد علينا بالضجر. تمام طيب تمام بارك الله على كل دول واحد واحد الاكلها طيبها ها تعود علينا إن شاء الله النفس ونطلب الله ذلك ومرض الجميع كما الله يدوه. سبحانه الله سبحان الله ذكرت تسمي يكون وسلامنا على المرسلين والحمد لله